أيها الأحبة فيلاس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا في الدرس السابق دخلنا في الفصل العاشر من هذه الفصول التي عقدها الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى للحديث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبعد أن تحدث عن الشمائل الداسية التي تعنا الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة دخل في الشمائل الخلقية أي في الشمائل الأخلاقية والشمائل المحمدية التي جبل عليها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر القاضي عياذ رحمه الله تعالى على سبيل الاستراض ما كان عليه الأنبياء كلهم من هذه الشيئة ومن هذه الأخلاق وما توفر عليه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص من هذه الشمائل ومن هذه الخلاق حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفرهم وأكثرهم صلى الله عليه وآله وسلم حكمة ولهذا توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن قوله تعالى ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما الله سبحانه وتعالى يتحدث هنا عن ما منح لسليمان عليه الصلاة والسلام من الفهم وما منح لأبيه كذلك من الفهم وما منحهما معا من الحكمة والعلم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون على علم كبير وعلى علم واسع بأمر الله عز وجل ونهيه، لأنهم رسل الله عز وجل إلى أهل الأرض. ولا يتصور أن يكون الرسل إلى أهل الأرض جهالا ولا يتصور أن يكون أن يكون الرسل إلى أهل الأرض غير حكماء وغيره. عالمين، فلا بد أن يتوفر لديهم من الحكمة والعلم والفهم ما يجعلهم يستطيعون أداء هذه الرسالة وهذه المسؤولية التي حملهم الله عز وجل إياها. وذكرنا في ذلك قصة الغنم التي نفشت في يعني حرس حرس القوم، فحكم سليمان عليه الصلاة والسلام بأن يأخذ أهل الغنم. الحرث وأهل الحرث أن يأخذوا الغنم ويستفيدوا منها، يعني يحلبوها ويستفيدوا من من يعني نتاجها حتى يصير الحرث إلى تلك الحالة التي كان عليها في اليوم الذي نفشت فيه، أي في اليوم الذي رعت فيه الغنم، فيرد أهل الحرث ل لأهل الغنم غنمهم ويرد أهل الغنم لأهل الحرث حرسهم. ويذكر هنا ايضا قصه اخرى وقعت لسليمان عليه الصلاه والسلام مع ابيه حيث ذكر الامام البخاري يعني روى الامام البخاري رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان امراتين في زمان داود عليه الصلاه والسلام وسليمان عليه الصلاه والسلام امراتين كانت في يعني في الغابه لغرض من من الاغراض فاخذ الذئب ابنا لاحداهما هو جوج وعندهم جوج الأبناء كل واحدة عندها الولد لها فأخذ الدئب واحدا من هذين فاختصمتها في الباقي في الابن الباقي لمن يكون فادعته الكبرى ودعته الصغرى فحكم به سليمان عليه الصلاة والسلام للكبرى يعني لأن الإنسان الكبير يعني يكون بعيدا عن, عن الكذب ويكون بعيدا عن التحايل يعني حكم قضى بها للكبرى ولما خرجت من عند داود عليه الصلاة والسلام وحدثت سليمان بما قضى به أبوه قال أو غير ذلك يعني أو نقضي بشيء آخر قال له أبوه وما, وما هو, ما هو غير ذلك ما هو غير هذا الحكم قال أن يقتسم أن هذا الابن ان يكون هذا الابن مقسما بينهما كل حدات تدي واحد الطرف واحد النصيد فأتي بسكين ونقسم الطفل الشيقين كل حدا نعطيها بما نرضي الجميع فقالت الصغرى إذن لا ليس ابني إنه ابنها أي ابنه الكبرى فحكم به سليما للصغرى لأن الكبرى أرادة يقسم معنى أرادة يقسم لأنه ليس ابن لها أرادة تفقدها هي الابن كما فقدت أن تفقد الصغرى الإبن كما فقدته الكبرى، أحدهما أكله الذيب والآخر سيقسم نصفين فيكون معا على حال سواء. فالصغرى لما فيها من العطف والحنان لهذا الإبن الباقي قالت له هو, هو للكبرى، فحكم به سليمان للصغرى. في هذا من من ومن الحكمة ما يعني ينبغي أن يكون عليه القاضي وما ينبغي أن يكون عليه الحاكم. فالذي يبادر دائما إلى قسمة إنه أختصم عليه فهو ليس من حقه الذي دائما يتشبت بشيء كله فهو لا والذي دائما يقبل فيه القسمة يعني يقبل قسمته فيما ليس له يقبل قسمته فيما, فيما ليس له ولهذا المرأة قبلت القسمة فيما ليس لها من أجل أن تفقد معا هذا هذا الولد كذلك ذكر هنا ذكر هنا الإمام القاضي عياد رحمه الله تعالى قصة المرجومة يعني امرأة مرجومة راودها رجل فابت فزعم أنها زنت وأقم عليها شهود الزور وأنها وأن هذه المرأة زانية فاجتمعوا عند داود عليه الصلاة والسلام وشهدوا أنها, أنها زانية فقال له أيضا سليمان أو غير ذلك قالوا ما هو قال أن تسأل كل واحد على انفراد فسال كل واحد على نفراد فاختلفوا يعني شهود اختلفوا في القذف إذا اختلفوا فإن القذف لا يكون فإن الحد لا ينفذ اختلافهم في الشهادة يدل على أن الأمر ليس ليس كذلك ليس صحيحا فلما انفرد بكل واحد منهما اختلفوا يعني رفع الحد عن هذه المرأة بسبب اختلافهم يعني هذه الفهوم التي اوتيها داود عليه الصلاة والسلام طبعا داود وسليمان ومن بعدهم ومن بعدهم لأن, لأن بني إسرائيل كانت لهم أنبياء فلما كانت لهم الأنبياء كأنهم استخفوا بالأنبياء فأرادوا أن يكون لهم ملوك وقضاة قالوا ابعت لنا ملكا مش نبيا ابعت لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فما الله لهم عز وجل طالوت ومن بعد طالوت داود عليه الصلاة والسلام قتل داود جعلته وآطاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فكان بلكا قاضيا ينبغي أن يقتدي القضاة والحكام بمثل زاود عليه الصلاة والسلام وقال الطبري إن عمره حين أوتي الملكة 12 عاما ملك يعني عمر سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لما آطاه الله الملك والحكمة يعني عنده 12 سنة وكذلك قصة موسى مع فرعون وحين أخذ بلحيته وهو وهو طفل صغير فاختبر اختبر هذا الطفل يعني قصد الأخذ باللحيه وان يعني يعنف فرعون وأن يرذيه أما هو طفل من الأطفال يعني لا باس كل ما فعله الطفل فهو فهو جبار يعني ما فيه ما في ما قصاص وما فيه تعذير لانه طفل طفل صغير فجرب موسى عليه الصلاة والسلام بيش بذرة وجمرتين أو بثمرتين وجمرتين على الاقتلاف في ذلك مثل هذه الأمور حدث فيها عن بني إسرائيل ولا ولا حرج لان لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا خالف أخذ موسى عليه الصلاة والسلام الجمرة ووضعها فيه, فيه ولذلك حدثت فيه لثغة فكان يقول لله عز وجل أخي هارون هو أفسحه هو أفسح مني لسانا فأرسلوا مع إذن يصدقني. فالشاهد في, في, في القصة أن موسى عليه الصلاة والسلام آتا الله الحكمة وهو صغير ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبعده عن بطش فرعون فاختار فاختارش الجمرة بدلا بدلا التمرة. وخلموا في السيرون في قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أي هديناه صغيرا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه في الصغر ما لم يقطيه أحد من الناس احتق من إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يزيد في اليوم مثل أما يزيد الناس في الأسبوع ويزيد في الأسبوع مثلما يزيد الناس في الشهر ويزيد في الشهر مثلما يزيد الناس في السنة فيه إلى عمر سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام 12 شهر بمعنى بحال بحر إلى مضعت عليه 12. 12 سنة يعني في فهمه وفي عقله وحتى في, وحتى في, في, في بدنه عليه الصلاة والسلام وقال ابن عطاء استفاه قبل إبداء خلقه وقال بعضهم لما ولد إبراهيم بعث الله عز وجل إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه ويدكره بلسانه فقال قد فعلت يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام منذ صغره اختبره الملك فقال قد فعلت يعني قد عرفت الله عز وجل ودعا إلى الله عز وجل بلسانه ولم يقول أفعل يعني ولم يعد لأن من قال سأفعلوه يعني وعدك ولم يفعل ومن قال قد فعلت يعني انه نفذ الامر ولم يتردد ولم يتردد في قبول الامر قال فذلك رشده فذا اي فمن رشده انه قال قد فعلت يعني من رشد الانسان نستفيد من هذه من هذه القصه من رشد الانسان انه اذا سمع امر الله عز وجل يقول امنت بالله سمعنا واطعنا ماشي اذا سمع امر الله عز وجل أو إذا سمع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن هذه مسألة فيها نظر أو حتى أفكر، أو حتى أسأل، هو يسمع كلام الله عز وجل، ثم بعد ذلك يعطي لنفسه مهلة التفكير، كأنه يريد أن يضع القرآن في الميزان وأن يضع عقله في في كفة وعقله في كفة أخرى، هذا لا يليق لأليق أمام أمر الله عز وجل وأمام أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبغي، لا ينبغي التردد. في هذا الباب بل يقول قد فعلت كما قال سيدنا عمر عليه الصلاة والسلام لما نزلت آية تحريم الخمر قال انتهينا يا ربنا انتهينا يا ربنا ما قالش سننتهي أو حتى نرى أو حتى ننظر لأن, الأمر لأن الخمر كما تعرفون قد حرم لشدة تعلق الناس به لا من ناحية الاقتصادية ولا من ناحية الابتلاء والادمان فبدأ القرآن الكريم ينفرهم منه فنزل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إني الله يجلزكم بخير بعدو من الخمر يعني في حالات الصلاة تعرفوا شك تقولوا وفي, وفي هذا تنبيه على أن الخمر يغطي العقل وأن الخمر لا يستقم معه ما دام لا تستقم معه الصلاة فلا يستقم معه الكلام في, في الزواج ولا في الطلاق ولا في البيع ولا في الشراء إذا كان لا يستقم معه أمر في الصلاة فمن باب أولى أن لا يستقم معه أمر في أي شيء آخر هذا تنبيه على آفات من آفة من آفة الخمر ثم قال لهم في الآية الموالية اسألونك عن الخمر والميسير قل فيما اسم كبير ومنافع للناس كانش حاجة لمنافع ولكن اسمها اكبر من نفعها اسم الخمر أكبر من فبدأ الناس يعني ينتهون ويخفون من. من سبيعات الخمر لا من ناحيه من ناحية من ناحية الازمن ولا من ناحية من ناحيه الاقتصاديه في البيع والشراء وما الى ذلك فلما يعني وقعت وقائع في حياه الصحابه رضي الله تعالى عنهم ويعني تضارب بعض الصحابه بالحيه جمل فضرب بعضهم بعضا وهم سكارى وغير غير ذلك من من من الأمور والحكايات التي وقعت لهم جاء عمر رضي الله تعالى عنه على ركبه فقال يا ربي بين لنا في الخمر بيانا شافيا يا ربي بين لنا في الخمر بيانا شافيا فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن الخمر والميسر والانصاب والازلام رجسون من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون سيدنا الى قوله تعالى فهل انتم فهل انتم منتهون هذا فهلا ايش كذا ثانيه الجمله الاستفهام ماشي استفهام النهي النهي ولكنه جاء في صيغه الاستفهام على سبيل ايش على سبيل كانه قال انتهوا فهل أنتم متهون بمعنى هل بقي لكم عذر هل بقي لكم عذر في شرب الخمر بعد كل هذه الفضائح وبعد كل هذه الافات وبعد كل هذه الكوارث وبعد كل هذه المصائب هل بقي لكم عذر هل بقي لكم مجال لتتفكروا واتنخليها ولا من نخليها شيء؟ فهل أنتم متهون؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه وهو يفهم هذا الأسلوب ويفهم هذا النهي الذي جاء في صيغة الاستفهام. قال انتهينا يا ربنا. جلس على الركب وقال انتهينا انتهينا يا ربنا. الشاهد عندنا هو قوله انتهينا. بمعنى أنه امتثل أمر الله سبحانه وتعالى فورا فخرج الصحابة ف. أهراقوا وأراق ما بقي عندهم من الخمر في سكاك المدينة حتى سالت سكاك المدينة بالخمر يعني لسرعة تطبيق لسرعة تطبيق أمر الله عز وجل فذلك من رشدهم فذلك من رشد الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث قالوا انتهينا وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار ومحنته كانت وهو ابن ست عشرة سنة في النار كان لديه 16 عشر سنة، وستة عشر سنة طبعاً بالنسبة لي، لي، لي، للشباب يعني ما زال إنسان غضنطرياً هيك ربما لو خير بين أن يُقدَّفَ في النار وأن يقول شيئاً آخر لقال شيئا آخر، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اختار أن يُقدَّفَ أن يُقدَّفَ في النار، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إني زاقيم، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عاد على الأوتان فكسرها ف كسرها وليس هذا فحسب بل لما, لما ألقي في النار جاءه جبريل على الفور من أجل إنقاده ومن أجل إخراجه من محنته فقال له هل من خدمة قال أما إليك فلا أما إليك فلا حسبي الله ونعم الوكيل أول من قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حسبي الله ونعم الوكيل فقال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فخاطب الله عز وجل النار لزكون بردا وسلاما قال العلماء لو قال بردا لقتله البرد يعني لو من 18 درجة تحت, الصفر ولا 50 درجة تحت الصفر ولكن لو قال بردا وسلاما فكان في جوين ملائمين لا حر ولا قار لا حر ولا قار وإنما هو برد مع السلامة فكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناجحا في هذا الابتلاء الذي هو من جملة الابتلاءات التي جمع الله عز وجل في قوله وجب ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فأتمهن أي نجح فيهن كل النجاح يعني وبرهن على نجاحه كل البرهان فأتمهن فجعله الله سبحانه وتعالى للناس إماما قال إني جاء لكل الناس إماما أي قدوة في تحمل الابتلاء قدوة في الرشد قدوة في نكراني الباطلي قدوة في افراد الله سبحانه وتعالى بالعبوديه ان ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ان اول الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله والله ولي المؤمنين من اول الناس بابراهيم شكون من انكر الشرك ومن انكر الكفر وتمسك بالتوحيد كأن القرآن الكريم يعرض في هذه الآية يعرض باليهود الذين قالوا عزير ابن الله وبالنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله فاولى الناس بإبراهيم من قالوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له أصل ولا فرعون بل هو سبحانه وتعالى استقل في وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده فإبراهيم عليه الصلاه والسلام لما ألقي في النار كان, وهو كان ابن ست عشرة سنة وإن ابتلاء إسحاق بالدبح كان وهو ابن سبع سنين ابتلاء إسحاق ولا إسماعيل قد عيض رحمه الله تعالى هنا قال إسحاق ولكن المشهور يعني والوارد في كثير من, من الآثار أن المبتلى بالدبح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام كأن القاضي عياد رحمه الله تعالى رجح ما ذهب إليه بنو إسرائيل على أن الدبيح هو إسحاق والصحيح الصحيح أن الدبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام بدليل أن أول مولود لإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو إسماعيل والله سبحانه وتعالى ابتله في وحيده أي ابتله في ابنه الوحيد ودعاه إلى دبحه، فلما نجح في الابتلاء وقام بالدبح في علن، ولكن الله سبحانه وتعالى نجى اسماعيل وفداه بذبحين عظيم، ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قال وبشرناه بإسحاق، وفزيناه بذبحين عظيم، وقال بعد ذلك وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، يعني بشرناه بإسحاق بعد أن نجح في في الامتحان في في الامتحان في ذبحه في في في الأمر بيذبح ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام. الدليل الثاني وهو أن الدبح أو الابتلاء بالدبح كان في مكة والموجود في مكة هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. الموجود في المناسك في مينن في مكة في مزالة هو إبأ وإسماعيل عليه عليه الصلاة والسلام. أما اسحاق فلم يرد في خبر من الخبر أنه كان كان هناك عليه الصلاة والسلام. الدليل الثالث أن إسحاق عليه الصلاة والسلام وصف بالعلم في آية من الآيات ووصف إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالحلم والحلم هو المناسب للدبح هو المناسب للدبح وليس وليس العلم كما قال الله وجل بغلام حليم في إيش في سورة الصفات عليم في سورة الذاريات فالمراد في الذاريات هو إسحاق عليه هو اسحاق عليه الصلاه والسلام بذليله التي دخل عليها الملائكه وبشروها هي ساره بشروها باسحاق وهي التي قامت فضحكت وهي التي قامت فصكت فسكت وجهها وبشرها الله عز وجل بغلام عليم عليم اما اللي بغلام حليم فهو اسماعيل عليه الصلاه والسلام كما ذهب إلى ذلك جماعة من المفسرين. وينسّد الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن خمسة عشرة أو خمسة عشرة شهرا خمسة عشر وهو يستدل بالقمر والشمس والكوا خمستاشر شهر. إيش كنا قبيلة؟ يعني أن الزيادة بالنسبة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الزيادة ديال الشهر تساوي زيادة ديال سنة بينما خمستاشر شهر بحال خمستاشر سنة ديال شيء واحد من نحنا يا. فاستدل له وبالكواكب، واستدل بي بالشمس، واستدل بي القمر من أجل أن يبين للناس التوحيد، من أجل أن يبين للناس العقيدة. وان كان وإن كان الكلام في ظاهره، كلام في ظاهره يقتضي أنه يبحث عن إله الحق. فلما رأى كوكبا قال هذا ربي هو يعرض بهم، يعرض بمن؟ يعرض بالمشركين كان يقول ما هذا ربي وربكم مزيان. يعني يريد أن يستدرجه ماذا ايش كيكسم هذا استدراجه يعني أن تعترف للخصم بما يدعيه من أجل أن تبطل دعواه كما قال الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وسلم وان اوياكم لعله هدن أو في ضلال مبين النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك أنه على هدى ولا يشك ان مشركين على على الضلال ولكنه قال وان اوياكم لعله هدن او في ضلال واحد منا على الضلال وواحد منا على الهدا من اجل استدعائه لاستخدام عقلهم من أجل أن يستدعيهم ليستخدموا ويقول لهم ليعرفوا لي فعلا من كان على الهدى ومن كان على على الضلال فكذلك الرئيم عليه الصلاه والسلام عندما يقول هذا ربي يعني لا يعني أنه يؤمن به إيمانا جازما ولكنه يريد أن يقول للناس هذا ما تدعون أنه ربكم مزيئا فلما أفل قال لا أحب لا فيلين أما أنا بعد فأنا بريء يعني استدرجهم حتى عصرف لهم بإليهم ثم بعد ذلك نفى ذلك ونفع أن يكون صالحا للأولوهية والربوبيتي لأنه يغيب لأنه يفيل والذي يفيل لا يسلوح أن يكون إلهي الذي يتركني لا يسلوح أن يكون إلهي ولا يسلوح أن يكون خالقي لأننا تعلمنا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فكيف يغيب عنك 24 ساعة فكيف يغيب عنك عن 12 ساعة وأنت لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين، وأنت لا تستغني عن الله عز وجل في جذب النفس أو طرح النفس، يعني مجرد أن تمتلئ رئتك بالنفس ما تستغني عن الله عز وجل في هذه اللحظة، أو أن تفرغها ما تستطيع تص... ما تستطيع عن... لأنك إذا أفرغتها ولم تكن عينات الله عز وجل لك راعيا ما تستطيع أن أن تستعيد النفس من جديد، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، لا حركة ولا سكون. إلا بإذن الله عز وجل فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي لأنه, لأنه أكبر من حجم الكوكب ولأن ضوءه أكبر من دوقه الكوكب فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال إلا إن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين هو كي يقول لي هم أنتم الضالون لإن لأ لم يهديني ربي لأكونن بحالكم هنقول بحالكم لأكونن من قوم الضالين أي الناس الذين لا يعرفون عقيدتهم لا يعرفون توحيدهم يعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار ويعبدون الكواكب ويعبدون البشر ويعبدون الطواغيت بصفة عامة كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر ولم يقول هذه قال هذا على حدي زعمه منه إله والشمس مؤنثة لكنه قال هذا ربي هذا أكبر لأنه ذهب بضوء الشمس وبدوء القمر وبضوء الكواكب فلا قيمة للكوكب ولا قيمة للقمري أمام ولا قيمة أمام الشمس هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت ما قالش فلما افلا لأن هذا واحد نوع من الاعتقاد واحد ادعاء ادعى عنه إله فذكره فلما رجع إلى الحديث عن الشمس حقيقة قال فلما أفلت, فلما أفلت قال, قال قال يا قومي أجل نقول لكم الحقيقة يا قومي إني بريء مما تشركون أي إني بريء مما تعبدون من هذه الكواكب ومن هذه الأشجار ومن هذه المعبودات من دون الله عز وجل إني بريء مما تشركون إني وجهت ان يريد أن يقفز بهم على عالم المادة إلى عالم الغيب فقال إني وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أنا غيري يقفز على الكوكب وعلى القمر وعلى الشمس وعلى العالم المشهود كله لكي أعبد الذي سيره لكي أعبد الذي فطره لكي ابو الذلذي خلقه الذي يدير هذه الامور هو خالقي فهمتوا كيفاش كيعلم سيدنا ابراهيم العقيده ها قال لكم ثم تعبدون الكوكب وهو يغيب وتعبدون القمر وهو يغيب وتعبدون الشمس وهي تغيب وهذه الثلاثه جزء من الكون والكون افسح اكبر منهما اكبر منها من هذه الثلاث فكيف لا تعبدون من كان يسير هذه هنا وصل إلى ما, نعتقده نحن سيدنا إلى ما نعتقده نحن في عقيدتنا الإسلامية أن الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى هو خلقه وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع حاجة هذه الشمس لمن يديرها دليل على وجود مدير حاجة هذا الكوكب لمن يديره دليل على وجود ذلك المدير حاجه الكون كله إلى من يذبره دليل على أن هناك مدبرا حكيما سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا تحدى الله عز وجل بالخلق فقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دوني قال وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما يعني أنه غلب قومه بالحجة بالبراهين، بهذه البراهين الكونية التي ساقها للدلالة على الله سبحانه وتعالى وقيل أوحى الله عز وجل إلى يوسف وهو صبي أي من ما يدل أيضا على أن الأنبياء تصحبهم والعناية الإلهية منذ صغرهم ومنذ صباهم أن الله عز وجل أوحى إلى يوسف, يوسف عليه الصلاة والسلام لما هم به من أجل إلقائه في الجب. قال الله تعالى واوحينا اليه لتنبانهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون يعني اوحى الله اليه وهو صبي وهو صغير وهو يراد به السوء ويراد به ان يلقى في الجب اوحى الله اليه على سبيل الطمانينه اوحى الله عز وجل على سبيل التثبيت من اجل ان يثبته وقال له ستنبئ إخوتك بهذا الفعل في يومين من الايام فعلا نبأهم فعلا أخبرهم عليه الصلاة والسلام أخبرهم لما قال لهم لما قال لهم عليه الصلاة والسلام لما دخلوا عليه فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وأجينا ببضاعة المجزافة أوفلنا لك إلا واتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون نبأهم, نبأهم بما فعلوا به هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أينك لا أنت يوسف يعني بدا لهم وظهر لهم أن يوسف عليه الصلاة والسلام ما يزال حيا يرزق إلى غير ذلك مما ذكر من أخباره قد عيض رحمه الله أتى بهذه النماذج من أجل أن يخلص إلى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما أوتية من هذه العناية وأنه أوتي من هذه العناية أكبرها وأعظمها عليه والسلام. قال وقد حك أهل السير أن آمنت بنت وهبين أن آمنت بنت وهبن أخبرت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باسطا يديه إلى الأرض رافعا عن رأسه إلى السماء لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الخبر على ما فيه من ضعف ولكن العلماء يتسألون في مثل هذه الأمور التي لا تحمل حلالا ولا حراما ولا عقيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد اعتمد على يديه ورفع, ورفع رأسه إلى السماء وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن عظيم يعني مرفوع الرأس منذ يوم ولد كما قال البصير رحمه الله رافع عن رأسه وفي ذلك الرفع إلى كل سؤدد إيماء رام قنطربه السماء ومر عين من شأنه العلو والعلاء يعني الذي يكون دائماً العلو والمرمد يلوه دائماً هو كي يشوف ما كي يشوف تحت دائماً عينه في أش عينه في أسنى المراتب وأعلى المراتب وقال في حديثه صلى الله عليه وسلم لما نشأت بغضت إلي الأوسان وبغض إلي الشعر النبي صلى الله عليه وسلم لما نشأ بغضت إليه الأوسان فلم يسجد لصمام قطوب ولم يصاحب الأهل الشرك فيما كانوا يمارسون من من طقوسهم في عباداتهم فقد عصمه الله عز وجل وبغض إليه الأوتان وبغض إليه الاصنام فعصمه الله عز وجل منذ منذ الصغره وبغض إليه الشعر بغض إليه الشعر طبعا لما كان في الشعر من, من, من الأمور من المجون التي يعني لا يقبلها دو خلق عظيم كالرسول صلى الله عليه وعلى عليه وسلم لأن الشعر كما قال القرآن الكريم في كل وادين يهمون لأن الشعر عبارة عن ماذا؟ عن السب والشتم والقذف واللمز والغمز وغير ذلك من الأمور فهذا الشاعر يدم هذه القبيلة وشاعر القبيلة يدم القبيلة الأخرى ويبحث عن الملامز والمغامز والمثالب وغير ذلك من الأمور فبغض إلى رسول صلى الله عليه وسلم الشعر من هذه الناحيه أما أن يكون الشعر صالحا أن يكون الشعر يحمل معناً جميلا. أن يكون الشعر يتحدث عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتحدث عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم أو يتحدث عن الجهاد في سبيل الله أو يتحدث عن أمة الإسلام فهذا أمر مطلوب ولذلك قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعر الذي بغض إليه بشعر جميل وهو شعر أحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وشعر عبد الله بن رواحة وشعر كعب بن مالك وكعب بنه زهير رضي الله تعالى عنهم جميعا حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ل لحسن وما الروح القدس الروح القدس جبريل عليه وسلم والسلام لا يؤيد في في, في, في ما بغيض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يؤيد في محبب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الكلمات كلمات الشعر بالنسبة للعرب أشد وقعا في نفوسهم من السنان أشد وقعا في نفوسهم من من السلاح يعني الله مضربوا وما وما فيه فيش بالشعر فالشعر يرفع يرفعون به أقواما ويضعون به آخرين فإذا أرادوا أن أن يعني يلصق بشخص مسبتا قالوا فيه شعرا وإذا أرادوا أن ينقذوه من مسبتين قالوا فيه شعرا يعني سحر هنا من البيان لا سحر يعني سحر يقلب المدح ذما ويقلب الدم متحن كما قال أحدهم لرجل يقال له أنف الناقة أنف الناقة هذا رجل يعني قسمة قسمت إيش مثال نعم مش الغنيمة الكي كي يزروا واحد واحد دبيحة لزعع كي يزروا واحد واحد الجمل ويقتسمونه على سبيل على سبيل, على سبيل القمار على سبيل القمر يزعونه أجزاء وكل وكلون والجزء الذي يعني جاء في في نصيبه وفي قسمته فمنهم ذهب بجزء كبير ومنهم ذهب بجزء يعني صغير ومنهم ذهب بجزء خصيص فهذا الرجل الذي اسمه ألف الناقة كان من نصيبه رأس الناقة فاستحيى أن يحمله أمام الناس الناس حاملين حاملين رجل رجلين ديال ديال الجمل وهو حمل الرأس استحيى ماذا فعل در لي واحد الخيط في الأنف دياله وجرفه فزاد دمًا ففات بعوصبين ويقول أنف الناقة أنف الناقة أنف الناقة،, الناقة حتى دخل بيته ما يقدرش يخليه لأنه لا خلاه ما سبتني وما يقدرش يعني يحمله فسمي أنف فكان يستحي من هذا اللقب ويستحي أبنائه وأبناء وأبنائه من هذا اللقب حتى إذا ذكر هذا الاسم يعني ينفرون من المجلس وينفرون من فجاءه شاعر من الشعر فقال هل تريد أن يزيل عليك هذه المسبب قال كيف هل تستطيع أن تزيل مسبة يعني لحقت بي وعليقت بي منذ, منذ سنين قال سأفعل ولكن أعطيني وسائل الإعلام دي لذلك الزمان الإشهار وما إلى ذلك يعني هم الشعر إذا أعطيه شيء بركة للشعير وهني رزق أعطاه شيء بركة قال بيت واحد قال قوم هم, هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يساوي بأنف النقص الذنبا أنت أنف الناقة طبعا ولكن من يسوي بأنف الناقة الذنب إذا كنت أنف فغيرك ذنب فأصبح يفتخر بأنف الناقة بعد أن كان ما يستطيع أن يسمع هذه الكلمة يعني في البرح ما يقدرش يسمعها واليوم عفتش كنا أنا أنف الناقة علاش لأن الآخرون هم الأذنب هو لم يغير من الكلمة شيئا ولكن اعطاها مفهوما اخر فقبل هذا المعنى وأصبح ما كان دماً أصبح ما دمزحاً بسبب الشعر ولذلك الشعر يعني يقال به ما لا يقال بغيره يقال به يقال بالشعر ما لا يقال بغير بغيره ما لا يقال بالنثر يعني شيء كلاً مثلاً في الشعر ويتجاوزه الناس ويستسيغونه ويتحملون ضرباته ولكن تقول ذلك الكلام نفسه بالنثر عند ايدين تجر على نفسك على نفسك الويلات نعم إذن الشعر الذي بغيض إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء هو ما قبل والشعر الذي حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجاز عليه واستزاد منه وقال ل هي بمعنى زيد الشعراء كان يقول أبيات شعرية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوهيه بمعنى زيد زيد فيستمع فيستمع إليه واستشهد به النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه فقال أستق كلمة قالها العرب ألا كل شيء ما الله باطل لا محل وأجاز عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعطى الشعراء الجوائز طبعا الشعراء الذين يقولون الحق ولا يحيدون عنه إذن بغذل النبي صلى الله عليه وسلم الشعر لماذا لأن الكلام الذي سيأتي به وسيأجي به لم يكن شعرا كلام الله عز وجل القرآن الكريم ليس بشعر ولذلك قال الله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له ما علمناه الشعر وما ينبغي له ولذلك العلماء يقول في بعض الكلمات التي جرت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وهي موزونة قالوا هذا ليس بالشعر لأن النبي لم يقصد وزنه وإنما خرجت موزونة خرجت من فمبي صلى الله عليه وسلم موزونة كقولني صلى الله عليه وسلم أنا النبي لكذيب أنا ابن عبد المطاليب لم يقل شعرا ولكنه جاء هذا الكلام موزونا هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. بل وجد في القرآن الكريم ما يعني يكون موزونا ولكنه لم يكن وزنه مقصودا لن تنالوا البر حتى تنفقهم مما تحبون هذا بيت شعري ولكنه لم يكن شعرا لأن إنما وافق يعني وزنه وزن الشعري وغير ذلك من الكلمات التي يذكرها يذكرها العلماء عندما كما ذكرها الإمام البخاري رحمه الله عليه الإمام ابن حجر في شرحي الإمام البخاري كذلك الإمام القسطلاني ذكروا الكلمات القرآنية الموافقة لبعض البحور الشعرية وربما تسبعوا فوجدوا البحور يعني كلها موجودة في القرآن الكريم فمن شاء فاليومين ومن شاء فليكفر هذا الطويل طويل فمن شاء فليومين ومن شاء فليكفر وجدوا غير ذلك على كل لم يكن ذلك مقصودا لم يكن ذلك موزنا على, على وزن الشعر ولكنه جاء موافقا للشعر في وزنه ولم أهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولم أهم بشيء مما كانت الجاهليات سفعله إلا مرتين فأعصم الله وعز وجل منهما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليهمن في صبا في شبابه ليفعل ما يفعله الشباب من حضور الليل الحمراء من حضور الاختلاط من حضور من حضور ومن حضور من حضور لكش اللي كي يعني يعيش في الشباب قبل أن يمضوش قبل أن أن يكون أن يكون يعني شد عوده ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتلتخابه قال ما هم به إلا مرتين عاصم لله عز وجل منهما يعني واحد النهار كان نبيست سمير علي أهل مكة على قرارات، فبدأ له في يوم من الأيام أن ينزل إلى مكة في الليل ليحضر حفل من الحفلات التي تقيمها قريش قال فجاء إلى مكة للحجون، فلم يجد الناس قد خرجوا للحفل فجلس من أجل أن يستريح حتى, حتى يخرج الناس قال فنام الرسول صلى الله عليه وسلم أخذته عينه، فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، يعني نام الليل, نام الليل كله، فلم يستيقظ إلا بحر الشمس، ثم فقام ورجع إلى غنمه، قال وفعل ذلك مرة أخرى، فوقع له نفس الشيء، فعصم الله عز وجل، فلم يكن صلى الله عليه وسلم ليتلتخ ما تلتخ الناس في الجاهلية، ثم يتمكن له الأمر، يقول القضاء، ثم يتمكن له الأمر، يعني ثم يشتد عوده صلى الله عليه وسلم على العصمات ويشتد عوده صلى الله عليه وسلم على اجتناب ما كانت عليه الجاهلية وتترادف نفحات الله عز وجل عليه بمعنى أنه نفحات الله عز وجل وعنايته وفضائله تطرى على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى أنبيا عليه الصلاة والسلام وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم في قلوب الله الصلاة وفي الأنبياء عليه الصلاة والسلام حتى يصير إلى الغاية ويبلغ بالصفاء الله عز وجل لهم بالنبوة في تحصيل هذه الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة دون ممارسة ولا رياضة يؤكد قاضي عيض رحمه الله تعالى هذه المسألة يؤكد انما كان عليه الانبياء عليه الصلاة والسلام لم يكن عن طريق الرياضة ولا عن طريق الممارسة ولا عن طريق الكياسة ولا عن طريق الشطارة وإنما كان ذلك بعناية من الله سبحانه وتعالى الله عز وجل هو الذي اصطفاه الله عز وجل الذي هو الذي الذي هو الذي هو الذي هو الذي هو الذي حلهم بهذه بهذه الخصال ولم يكن ذلك الذي ولا الذي ولا الذي هو وما هو ذلك من الذي التي الذي الناس في زماننا هذا هو يصفوا بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيصفونه بزعم وب العظيم العبقري وبكذا وبمن من هذه الأوصاف يعني يريد أن يقول إنه مجرد إنسان عبقري إنه مجرد إنسان يعني عنده واحد الدكة واحد الحكمة استطاع بها أن يتغلب على قومه وأن يعني يبدع عليهم دينا ما أن يبدع هكذا هكذا يقولون نبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل نبي صلى الله عليه وسلم لم يبدع شيئا من عنده وإنما بويعته من قبل رب العالمين من قبل الله عز وجل فأراد أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفوا به بما وصف به الزعماء العالمين الزعماء ديال, ديال, ديال العالم فألفوا كتابا سموه المئة الأوائل وجعل النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه المئة زمان ما يتحن لهم هذا ذم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قرونا بغند وغيره من الناس الذين لا يصلون ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرة وكانت لهم طبعا في حياة الناس كانت لهم مواقف كانت لهم صورات كانت لهم نجاحات في حياة الناس ولكن أن يكون بالصلاة مقرون بهم هذا ذم له وليس وليس مدحًا كما قال الشاعر إن إذا خلق إن السيف أمضى من العصى إلى قلت إن السيف أمضى من العصى فهذا ذم للسيف بمجرد أن يذكر العصى في جانبه فهذا ذم له وليس وليس مدحًا ولو قلت إنه أمضى قال تعالى ولما بلغ أشدّه واستوى أعطناه حكما وعلم لما بلغ أشدّه آتناه حكما وعلم شكرا هذا موسى عليه الصلاة والسلام الآية أخرى سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يعني أن, أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام يكونون تحت الرعاية الإلهية فإذا اشتد عدهم وبلغوا أربعين سنة جاءهم الوحي جاءهم والأمر من الله عز وجل بالتبليغ جاءهم والأمر من الله سبحانه وتعالى من نجلي أن يهدوا غيرهم من نجلي أن يعينوا وأن يساعدوا غيرهم نكسب بهذا القدر لأن, الوقت لأن الكلام يعني ما يزال طويلا في هذه الخصال المحمديه نكسب بهذا, بهذا القدر لأن الوقت يداهمنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لنا بما حل به رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكارم الأخلاق وأن يشفع فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من صلى الله بقلب سليم استغفر الله لي ولكم